بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ر تلك ايات إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عَمَدٍ ترونها ثم اتوى على العرش وتخفر الشمس والقمر كل يجري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 تَمَرَّتْ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان, صنوان, وغير صنوان يسقى بماء واحد فَمِنْهُ بَعْضُهَا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ طُولُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أئنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأرلال في أعماتهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون